الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشدر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تصغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسق ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاتهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام بأي ربكمات كذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق ذا من مارد من النار فبأي آلاء ربكمات كذبان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 يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان وله الزوار المنشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربك ما تكذبان كل من عليها فان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 لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ينصر عليكم أشواذ من النار ونحاس فلا تنصران فبأي آلاء ربك تكذبان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 مدهامتان كبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظاختان كبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان